بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط Surah <tries> Al-Fatihah all no. of ൄൄൄൄ uh... ജയ <muchas> ജ